يا المجد وانت اليقين انك ما ننسى الحسان يا لم ننسى الحسين يا غالينا يا غالينا يا غالينا يا عباس يا عباس يا قل واضح موقفه بس يا رمز الوفه قل واضح موقفه ما ينوصف معروفه يا أحلى خوة وصفه مش عالشهام ومعطفه يا أحلى خوة وصفه مش عالشهام ومعطفه ndahni haa shemsi jifu faeik Ya risa loo jasidat ma'na lomir Owa nintak kuwitak wa nintak lakir Ya risa loo jasidat ma'na lomir Owa انت المجد وانت اليقين انك تعلمنا ما ننسى الحسين يا ظالينة يا ظالينة فضيل <تصفيق> يل ما ترد زوارك <تصفيق> معنى الشي يم بيك نوصار يل مرقدك كحبة <تصفيق> شرار معنى الشي يم بيك نوصار يل مرقدك كحبة شرار جنوتي شعبة نوارك <تصفيق> جنوتي شعب نوارك <تصفيق> بيك يا عم باس القس والوصا نبقى نكففك منا يا كربلا بيك يا عم باس القس والوصا نبقى نكففك كربلا يا غالينا Ya Abbas, ente المجد, ente اليقين <متصفيق> Inna ki t'alemna ma nansi al-husan Ya ghaliina, ya ghaliina, بالدنيا انكتاب انك يا بن سيد العراق من نور خطح حروفا علمنا منك يا الجمار نسحق على دروب الخطار وحسي انا بد منعوفا وحسي دستور بالدنيا كتاب عنك يا بن سيد العرب دستور بالدنيا كتاب عنك يا بن سيد العرب والنور خط حروفه تعلمنا منك يا الجمار نسحق على دروب الخطار تعلمنا منك يا الجمار هذا الحج على ضرب الخطار و حسنا ابدا مانعوفات وحسنا ابدا مانعوفات اشفوفنا، و حتى المستحيل في دول اشفوفك، يا بني حامل دخيل اشفوفنا و كل حتى المستحيل اشفوف، يا بني حامل دخل يا غالينا يا غالينا يا غالينا يا حباص يا انت المجد وانت اليقين انك تعلمنا ما ننسى الحسن يا عباس انت المجد وانت اليقين انك تعلمنا ما ننسى الحسين يا غالي يا غالي كم العز والمجد صوت الزمن قسمك اللي قدرت وتمجدك يا وتمجدك يا يا بالعقد الويلة افكر بلو حملت افكر بلو حملت مدرس انت و جامح بكل العصور تبقى بيك تضح يطف وتزور مدرس انت و جامح بكل العصور تبقى بيك تضح يطف وتزور Ya ganina ya يا عباس انت المجد وانت اليقين انك اتعلم ما ما ننسى الحسان يا غالينا يا غالينا يا غالينا يا, يا عباس أتشار الحسيني جاسم الحسناوي أداء الرادود الحسيني كرار مالك الشمري منتاج أحسين الجبوري الهندسة الصوتية وثق الجبوري ونسألكم الدعاء